الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخطتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك وَلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ